تح سوريا تسعة ستة ستة أظن ثلاثة أو تسعة ستة ثلاثة على طول وسبع أرقام بعدها اتصال عشوائي رد عليك راجل ردت عليك امرأة رد عليك امرأة اديم سوقتك تكلمها بكلمتين اصبري واحتسبي انت لو قلت ليتي في ولدك ابنك شهيد في الجنة هيشفع لك ان شاء الله احنا لو اخوة ردوا علينا نصبرهم نقولهم كلمتين نحسسهم ان احنا معاهم هل عجزنا عن مكالمة بثلاثة جنيه هل عجزنا يا عباد الله ايه كمان قيام الليل والدعاء في قيام الليل اللي لدي مثلا يعني من كان عادته القيام في الليلة دي ما ينساش اخوانه من الدعاء في الثلث الأخير من الليل هذا الوقت الذي يجاب فيه الدعاء ندع كلنا بنصرة اخواننا في فلسطين والصومال وسوريا الدعاء الدعاء سيما في جوف الليل الآخر وبعدين الأسر السورية التي جاءت إلى القاهرة ان استطعنا أن نتواصل معها ونسد حاجتهم إن كانوا في حاجة إلى كذا أو كذا أو كذا خذوا في حضننا ونساعدهم على قد ما نقدر وبعدين نفسي نعمل جمعة لنصرة شعب سوريا كل يومين في مصر عندنا إضراب مش عارف حركة إيه وإضراب شباب إيه ومش عارف خنائة مجموعة إيه وإتلاف إيه فوسط الهيافة دي بقى فوسط الهيافة نعمل حاجة جد المانع نعمل جمعة جمعة مصرى سوريا في التحرير كل ما مصر عملنا جمعة الشريعة كنا في التحرير خمسة مليون وزيادة المانع أن القوى الإسلامية الفاعلة في مصر وفي العالم الإسلامي والعربي كله نتفق على جمعة كلنا نخرج في كل الميادين ونرفع رأي واحدة جمعة سامحين سوريا جمعة سامحون يا أهل سوريا عشان المجرم ده لما يرى الملايين في كل بلاد العالم الإسلامي والعربي مع المستضعفين هناك لعله ينزجر وعشان الملوك والقادة والرؤساء اللي نيمين على وذنهم لما يروا الملايين من أجل إخوانهم في سوريا يأخذون خطوات جيدة على الأرض هذا جهد المقل إلى أن يفتح باب للتبرع إلى أن يفتح باب للنصرة والله لو حصل فسوف يرى هذا المجرم ما لا يتصوره ولا يذركه خياله وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تنصر إخواننا في سوريا اللهم أنجي المستضعفين في أرض سوريا اللهم أنجي المستضعفين في أرض سوريا اللهم انقطع الأمل إلا فيك اللهم انقطع الرجاء إلا منك اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء قدير اللهم أرنا في هذا المجرم آية اللهم إنه لا يعجزك في الأرض فأرنا فيه آية رحماك رح من الأطفال اليتامة والنساء الثكالة والبي... والنساء الأرامل من بالزوجات الأرامل والأمهات الثكالة والأطفال سال اليتامة رحماك بالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع اللهم صلت عليه سيف انتقامك بقدرتك يا عزيز يا جبار وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وسلم تسليما كثيرا حبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبايا